بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث والأربعون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى ونشرع في تفسير سورة مريم قال سورة مريم عليه السلام مكية بإجماع إلا السجدة منها ففيها خلاف وآيها تسعة وتسعون آية وحروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وحرفان وكلمها تسعمائة واثنتين وستون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كاف هاية عين صاد قرأ أبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء وقرأ ابن عامر وحمزة وخلف بضم الهاء وإمالة الياء ضد الأول وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم بإمالة الهاء والياء جميعا واختلف عن نافع فروي عنه إمالتها بين بين وفتحها والأول أشهر وفتحها الباقون وهم أبو جعفر ابن كثير ويعقوب حفص عن عاصم وأبو جعفر يقطع الحروف على أصله يسكت على كل حرف سكتة يسيرة في جميع أحرف الهجاء من أوائل السور وأظهر دال صاد عند ذال ذكس نافع أبو جعفر ابن كثير وعاصم ويعقوب وأدغمها الباقون هذا مع وصل الآية مع الآية التي تليها وأشبع مد عين ورش بخلاف عنه قال واختلف في الحروف التي في أوائل السور على قولين فقيل هي سر الله في القرآن لا ينبغي أن يتعرض له نؤمن بظاهره ونترك باطنه. وقال الجمهور بل ينبغي أن يتكلم فيها وتطلب, وتطلب معانيها فإن العرب قد تأتي بالحرف الواحد دالا على كلمة، وليس في كتاب الله ما لا يفهم. فتقدم الكلام فيها أول سورة البقرة قال ابن عباس: كاف هاي عين صاد. هذه حروف دالة على اسماء على أسماء, على أسماء من أسماء الله تعالى. الكاف من كبير والهاء من هاد والياء من علي والعين من عزيز والصاد من صادق. وقيل معناه كافر لخلقه هاد لعباده يده فوق أيديهم عالم ببرية صادق في وعده ذكر قال خبر مقتدى أي المتلو ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال فيه تقديم وتأخير معناه ذكر ربك عبده زكريا برحمته طبعا هذا وجه يعني عند بعض المفسرين <تصفيق> قال ورحمة بالتاء في سبعة مواضع وقف عليها بالهاء ابن كثير أبو عمر والكسائي ويعقوب وقرى حمزة والكسائي وخلف حفصا عاصم زكريا مقصورا بغير همز حيث وقع والباقون بالهمز والمد إذ دع دعا ربه في محرابه نداء خفية سرا جوف الليل لأنه أسرع الإجابة قرى ابن كثير عاصم وروح عن يعقوب زكريا أئذ بتحقيق الهمزتين والباقون بتحقيق الأولى وتسيل الثانية الباقون ممن يهمز زكريا وتقدم ذكر زكريا ووفاته في سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحرب قال ربي إني وهن العظم مني أي ضعف من الكبر واشتعل الرأس شيبة كناية عن عموم الشيب شباه بلهب النار ونصبه على التمييز تقديره اشتعل شيب رأسي قرأ أبو عمر الرأس شيبة بإضغام السين في الشين ولم أكن بدعائك رب شقيه أي عودتني الإجابة فيما مضى وما أشقيتني قط برد وإني خفت الموالية العصبة من ورائي أو العصبة من ورائي أي بعدي ألا يقوم مقامي في الدين خاف تضيع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه لما شهد من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء فسأل ربه ولدا صالحا يأمنه على أمته لئلا يضيع الدين فرى ابن كثير ورائي بفتح الياء والباقون بإسكانها وكانت امراتي عاقرا لا تلد فهبني من لدنك أعطني من عندك وليا ولدا يرثني في النبوة والعلم ويرث من آل يعقوب الملك واجعله ربي راضيا أي راضيا بقضائك تقيا مرضية فرأى أبو عمرو والكثائي يرثني ويرث بجزم الثائفهما على جواب الدعاء والبقون بالرفع على الحال والصفة أي وليا وارثا يا زكريا فيه إضمار أي فاستجاب الله له دعائه فقال أو فنوديا يا زكريا إن نبشرك بغلام بولد اسمه يحيى سمي به لأنه حي به الرحم اليائس لم نجعل له من قبل وسامية أي لم يسمى قبله يحيى. قرأ ابن عامر وعاصم وراح عن يعقوب يا زكريا إن بتحقيق الهمزتين قال والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تبدل واوا خالصة وقرأ حمزة نبشورك بفتح النون وجزم الباء وضم الشين مخففة من البشر وهو البشري وهو البشرة والبشارة وقرأ الباقون بضم النون وفتح الباء وكسر الشين مشددة تبشرك من بشر المضعف على التكثير والبشر والتبشير والإبشر لغات الفصحات قال ربي أن أي كيف ومن أين يكون لي غلام وليس لما أستحق به ذلك وكانت امرأتي عاقرا لا تلد وقد بلغت من الكبر عتية يبسى أي بلغت, بلغت العتية من أجل الكبر قرى حمزة الكسائي وحفصة العاصم عتية بكسر العين والباقونة بضمها وهما لغتان فتم قال جبريل كذلك أي كما قلت لك قال ربك هو أي خلق يحيى من كبيرين علي هي سهل وقد خلقتك قرأ حمزة والكسائي وخلقناك بالنون والالف على لفظ الجمع للتعظيم وقرأ الباقون بالتاء مضمومة من غير ألف على لفظ التوحيد وكلاهما إخبار أي أوجدناك من قبل أي قبل يحيى ولم تك شيئا بل كنت معدوما قال رب اجعل لي آية دلالة على حمل امرأتي قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو لي آية بفتح الياء والباقون بإسكانها قال آية الا تكلم الناس ثلاث ليال سوية أي صحيحا من غير خرص روي أنه لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله انطلق لسانه روى عن يعقوب وقنبل الوقف بالياء على لياله فخرج على قومه صبيحة ليلة حمل امرأته من المحراب من المصلى أو من الغرفة وكان الناس ينتظرونه ليخرج إلى الصلاة فخرج متغير اللونه فانكروه وقالوا ما لك يا زكاية فأوحأوا ما إليهم إشارة بإصبوعه أنسبحوا صلوا بكرة وعشية طرفي النهر قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر المحراب بالإمال والباقون بالفتح يا يحيى في حذف معناه يولد له وقلنا للمولود يا يحيا قد الكتابة أي التوراة بالاختلاف، اختلاف لأنه ولد قبل عيسى عليه السلام ولم يكن الانجيل عند الناس موجودا بقوة بجد واجتهاد وآتيناه الحكمة النبوة وقيل الفهم للتوراة صبيا شابا لم يبلغ حد الكهول وروي أنه نبئ وفهم التوراة وهو ابن ثلاث وروي أنه قال له الصبيان لما لا تلعب فقال ألي اللعب خلقته. وحنانا من لدنا أي رحمة من عندنا المعنى رحمة للخلق ولأبويه وزكاة تطهيرا وبركة وصدقة تصدق الله بها على أبويه وأهل زمانه وكان تقيا مطيعا وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها وبر بوالديه أي جعلناه محسنا إليهما مشفقا عليهما ولم يكن جبارا متكبرا عصيا لربه وسلام عليه أي سلامة له من الشيطان يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا إلى الموقف قال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال يوم ولد فيخرج بما كان ويوم يموت فيرى, فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم ير مثله فخص يحيا بالسلامة في هذه المواطن واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب أي القرآن مريم يعني قصتها وهذا ارتداء قصته ليست من الأولى إذ انتبذت من أهلها أي اعتزلتهم ناحية مكانا ضرف شرقيا نعته أي نحو المشرق في بيت المقدس ولذلك اتخذ النصارى المشرق قبله فاتخذت من دونهم حجابا سترا تستتر به لتخلو للعبادة وقيل لتغتسل من الحيض وقد تقدى في تفسير سورة ال عمران أنها كانت لا تحيض فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سوية اتاها جبريل عليه السلام متمثلا بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأنس بكلامه قرأ أبو عمرو ورويس عن يعقوب فتمثل لها بإضغام اللام الأولى في الثانية قالت إني أعوذ بالرحمن منك قال فلما رأته يقصد نحوها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مطيعا أي إن اتقيت فستنتهي لتعوذي قرأ الكوفيون وابن عامر ويعقوب إني أعوذ بإسكان الياء والباقون بفثئها قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لاهب لك قرأ أبو عمرو ويعقوب عن النافع ليهب باليهب بعد اللام أي ليهب لك ربك وقرأ الباقون بخلاف عن قالون لاهب بهمزة بين اللام والهاء وأخبر جبريل عن نفسه في قول لآهب وأخبر جبريل عن نفسه لأنه الواهب بأمر ربه قال ورسمها لاهب يعني مشهور في كتب الرسم أنها على رسم لأهب لا يعني ما فيش رسم آخر ولكن تقرأ لأهبة وتقرأ ليهبة من زكيا قال ولدا طاهرا لا يقارف ذنبا قالت مريم أنا من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يقربني زوج ولم أكو بغية زانية تبغي الرجال تلخيص إنما يكون الولد بالنكاح أو سفاح وليس عندي ولا أحدهما فثم قال جبريل كذلك أي كما قلت لك قال ربك هو أي خلق ولد بلا أب علي هي سهل ولنجعله آية علامة للناس ودلالة على قدرتنا ورحمة منا لمن آمن به لأنه ساب الرحمة وكان ذلك أمرا مقضية مقدرا لا يرد قال ابن عباس أنست به فنفخ في جيب ذرعها فسرت النفخة بإذن الله تعالى فحملته أي حملت عيسى في بطنها فانتبذت به أي انفردت وهو في بطنها مكانا قصيا بعيدا من أهلها وراء الجبل بوادي بيت لحم قبل بيت المقدس بينهما أربعة أميال فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج وكانت مدة الحمل ساعة واحدة في قول ابن عباس وقيل غير ذلك وكان سنها ثلاث عشرة سنة وقد ورد في حديث المعراج الشريف أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين أسير به انزل فصلي فنزل فصلى قال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام وكان عبد الله ابن عمرو بن العاص يبعث بزيت يسجّر في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام فاجاه المخاض قال هو تحرك الولد للخروج وألم الولادة حتى ذهبت إلى جذع النخلة. كلام التصريف هذا حتى ذهبت إلى جذع النخلة. وكانت يابسة أي النخلة. وكانت يابسة في الصحراء في شدة الشتاء. التجت إليها لتستند إليها وتتمسك بها. إذ لم تكن لها قابلة تعينها أو لألا يراها أحد. قالت يا ليتني مت قبل هذا. تمنت الموت استحياء من الناس ومخافة لومهم. قرأ نافع حمزة الكسائي وخلف حفص عن عاصم ميت بكسر الميم والبقونة بضمها. وكنت نسيا قرأ حمزة حفص عن عاصم نسيا بفتح نون والبقونة بكسرها ومعناهما حقيرا منسيا إذا القيا نسي ولم يلتفت إليه فناداها من تحتها قرأ نافع وابو جعفر وحمزة الكسائي وخلف حفص عن عاصم وروح عن يعقوب من بكسر الميم تحتها بخفض التاء وقرأ الباقون بفتح الميم ونصب التاء من تحتها وهو جبريل عليه السلام وكانت مريم على أكمة وجبريل عليه السلام وراء الأكمة تحتها لما سمع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه نهرا صغيرا قرأ أبو عمرو جعل ربك بإضغام اللام في الراء. روي أن جبريل عليه السلام أو عيسى عليه السلام ضرب بعقبه الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى النهر اليابس فخضرت النخلة وأثمرت وأين ثمرتها فقيل لها وهزي أي حذيك إليك بجذع النخلة وأميله إليك والباء في قول بجذع مزيدة للتأكيد والهز تحريك بجذب ودفع تساقط عليك قرأ حمزة تساقط بفتح التائي والقاف وتخفيف السين أصله تتساقط فحدث إحدى التائين وروى حفص عن عاصم بضم التائي وكسر القاف وتخفيف السين على وزني تفاعل تساقط قال وساقط بمعنى أسقط والتأنيفة لأجل النخلة وقرأ يعقوب بلياء على التذكير وفتحها وتشديد السين وفتح القاف تساقط. رده إلى الجذع أي تساقط وقرأ الباقون بفتح التاء والقاف وتشديد السين تساقط أي تتساقط فأضغمت إحدى التأيني في السين رطبا جنية أي مجنيا فكل من الرطب واشرب من ماء النهر اللي هو السري المذكور سابقا وقر عين طيبي نفسا بعيث وبانتفاء تهمة عنك بحمل النخلة اليابسة وجري النهر اليابس لأنه إذا شهد ذلك لم يستبعد وجود ولد بلا فحل وقرة العين مأخوذة من القر وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد القر اللي هو البرد وذلك أنه يحكى أن دمع الفرح بارد ودمع الحزن سخن وإنما معنى قرة العين أن البكاء الذي يسخن العين ارتفع إذ لا حزن بهذا الأمر الذي قرت العين به وعينا نصب على التمييز أي فان رأيت من البشر احدا فسألك عن ولدك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما صمتا والصوم في اللغة الامساك عن الطعام والكلام أمرت أن أمرت أن, أمرت أن تنذر السكوت لأن عيسى يكفيها ولئلا تجادل السفهاء وعرفتهم بصيامها إشارة وكان هذا في شريعتهم ولا يجوز في شرعنا أن ينذر أحد صمتا فلن أكلم اليوم انسيا ادميا أي أنا ممنوعة من كلام البشر فاتت بي قوما تحملوا فلما رأوه معها بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالح ثم قالوا يا مريم لقد جئت أي فعلت شيئا فريا عظيما من الافتراء يا أخت هارون قال كان رجلا صالحا عابدا في بني إسرائيل شبهت به روي أنه تبع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل سوى ثائر الناس شبهوها به على معنى أن ظننا أنك مثله في الصلاح وليس المراد منه الأخوة في النسب ما كان أبوك عمران امرا سوء زانيا وما كانت أمك بغية اي زانيه فمن أين لك هذا الولد فأشارت إليه <تصفيق> قال إلى عيسى عليه السلام أي, كل أي كلموه ليجيبكم فغضب القوم وقالوا مع ما فعلت تسخرين بنا ثم قالوا كيف نكلم من كان في المهدي يقول كيف نكلم من كان أي وجد في المهدي أي في حجر أمه صبيا هو يفسر كان وجد لأن, لأن, حاله لأن حاله في وقت كلامهم كان أنه كان في المهدي يعني ليس هذا إخبارا عن شيء مضى وانقضى كيف نكلم من كان يوجد في المهدي أي في حجر أمه صبيا قال وكان عيسى يرضع فقالت له تكلم فأقبل عليهم بوجهه ثم اتكع على يساره وأشار بسبابته ثم قال إني عبد الله اعترف بالعبودية وهو ابن يوم أو أربعينه ألا يعبد اتاني الكتاب قال الأكثرون اوتي الإنجيل وهو صغير طفل وكان يعقل عقل الرجال قرأ حمزة آتاني بإسكان الياء والباقونة بفتحها وقرأ أبو عمر في المهي الصبية بإضغام الدالي في الصاد وجعلني نبيا وجعلني مباركا على من آمن بي واتبعني أينما كنت وأوصاني أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قرأ الكسائي آتاني وأوصاني بالإمالة والباقونة بالفتح وبرّا بولدتي أي وجعلني برّا بها أي كثير الإحسان إليها ولم يجعلني جبارا شقيا بمخالفته والسلام علي يوم ولدت أي السلامة عند الولادة من طعن الشيطان ويوم أموت عند الموت من الشرك ويوم أبعث حيا من الأهوال ولما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم ثم سكت عيسى ولم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان ذلك المعنى ذلك الذي هذه قصته عيسى ابن مريم لا ما يقول النصارى من أنه إله أو أنه ابن إله قول الحق قرى ابن عامر عاصم ويعقوب قول الحق بنصب اللام أي قال قول الحق وقر الباقون برفعها أي هذا الكلام قول الحق والحق هو الله سبحانه الذي فيه يمترون يشكون ويختلفون لأن اليهود قالوا عيسى ساحر كذاب وبعض النصارى قال هو الله وبعضهم ولده وبعضهم شريكه وكذب وكذبوا جميعا ما كان لله أن يتخذ من ولد أي ما ينبغي له ذلك وجيء بمن للنفي العام من في قولي من ولد لأنك إذا قلت ما عندي رجل جاز أن يكون عندك أكثر من رجل وإذا قلت ما عندي من رجل نفيت أن يكون عندك واحد وأكثر سبحانه عن صفات المخلوقين فهو من غير من, من, غير من لا يفهم من يعني هو الظاهر فيها نفس أي ولد نفي أي ولد فممكن يأتي النفي عالي بغير من ولكن هذا الظاهر من لما ذكرت من نصصة العموم يعني جعلت العموم نصا ورفعت الاحتمال الآخر حتى وإن كان احتمالا مرجوحا سبحانه عن صفات المخلوقين إذا قضى أمرا أراد كونه فإنما يقول له كن فيكون قرأ ابن عامر فيكون بنصب النون لأن جواب الأمر بالفاء يكون منصوبا وقرأ الباقون بالرفع على معنى فهو يكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه أطيعوه لاستصاصه بالربوبية هذا صراط المستقيم أي هو الطريق المشهود له بالاستقامة قرأ الكفيونة ابن عامر وراح عن يعقوب وإن الله بكسر الألث على الاستئناف وقرأ الباقونة بفتحها عفا على ما قبل أي أوصان بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم فاعبدوه فاختلف الأحزاب من بينهم أي يهود والنصارى فجعله اليهود ولد زنى والنصارى إلها ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أي شهودهم يوم القيامة أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا حين لا ينفعهم ذلك لأنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة ما لم يسمعوا أو لم يبصروا في الدنيا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين أي خطأ بين وأنذرهم يوم الحسرة هو يوم القيامة يقع فيه الندم على ما فات إذ قضي الأمر فرغ من الحساب واستقر كل في مقره ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبحه وينادى على أهل النار وأهل الجنة خلود بلا موت كما ورد به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غفلة عن الاهتمام لذلك المقام وهم لا يؤمنون لا يصدقون به في الدنيا إن نحن ندث الأرض ومن عليها بأن نهلك جميع سكانها وإلينا يرجعون في الآخرة فيجازون قرأ يعقوب يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم واذكر في الكتاب إبراهيم قرأ عيشام إبراهام بالالف. إنه كان صديق قال مبالغا في الصدق بجميع ما صدر عن الله نبيه النبي العالي في الرتبة بإرسال الله إياه القال إذ لأبيه آذر وهو يعبد الأصنام يا أبتي قرأ أبو جعفر بن عامر يا أبت بفتح التاء حيث وقع الباقون بكسرها فوقفا يا ابه بالهاء ووافقهما في الوقف ابن كثير ويعقوب لما تعبد ما لا يسمع صوتا ولا يبصر العبادة ولا يغني عنك اي لا يدفع شيئا من عذاب الله عنك يا أبت إني قد جاءني من العلم بالله والبيان ما لم ياتك فاتبعني على دين أهدك صراطا سويا مستقيما يا أبت لا تعبد الشيطان لا تطعه بعبادة الأصنام إن الشيطان كان للرحمن عصيا عاصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال قريبا في النار قرى الكفيون بن عمر ويعقوب إني أخاف بإسكان الياء والباقونة بفتحها قال آزر توبيخا راغب أنت عن آلهتي أي عن عبادة الأصنام يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن شتم الأصنام لأرجمنك قال ابن عباس معناه لأضربنك وقيل لاشتمنك وهجرني مليا حين طويلة قال إبراهيم سلام عليك أي سلمت من أن, من أن أصيبك بمكروه وذلك أنه لم يؤمر بقتاله على كفره سأستغفر لك ربي سأسأل الله لك توبة تنال بها المغفرة إنه كان بي حفية بليغا في البر واللطف قرأ نافع وابو جعفر وأبو عمرو ربي إنه بفتح الياء والباقونة بإسكانها وأعتزلكم وما تدعون قال تعبدون من دون الله من الأصنام فارتحل من كوثة إلى الأرض المقدسة وأدعو ربي أعبده عسى ألا أكون بدعاء ربي بعبادته شقية أي عسى أن يجيبني فيك ولا يخيبني فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فذهب مهاجرا وهبنا له بعد الهجره اسحاق ويعقوب اولادا كراما على الله يانس بهم بدل الكفار وكل من ابراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا نعمتنا وهو ما بسط الله لهم في الدنيا من سعة الرزق وجعلنا لهم لسان صدقا عليا اي ثناء حسنا في جميع اهل الاديان فكلهم يتولوا لهم ويثنون عليهم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا قرأ الكوفيون مخلصا بفتح اللام أي مختارا اختاره الله لعبادته ونبوته وقرأ الباقون بكسرها أي أخلص هو نفسه لله وحده وكان رسول النبي والرسول من الأنبياء والرسول من الأنبياء الذي يكلف تبليغ أمة وقد يكون نبي غير رسول وناديناه من جانب الطور الأيمن من موسى لا من الجبل الأيمن بالنسبة لموسى لا من الجبل لأن الجبل لا يمين له إنما ذلك بالنسبة إلى الشخص والطور جبل بين مصر ومدين ويقال اسمه الزبير وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنوديا يا موسى إني أنا الله رب العالمين فقر بناه نجيا أي مناجيا قال ابن عباس معناه قربه فكلمه ومعنى التقريب اسمعه كلامه والجبل اسم الجبل يقال في على ما ورد في الروايات الأخبار ومشهور عند اليهود أنهم كانوا يقولون الزبير لا الزبير فتح إزاي <تصفيق> وعبنا له من رحمتنا قال من نعمتنا عليه أخاه هارون النبي وذلك حين سأل ربه فقال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي فأجاب الله دعائه وأرسل إلى هارون ولذلك سماه هبة له ووهبنا. واذكر في الكتاب إسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما السلام وهو الذبيح في قول الجمهور وقالت فرقة الذبيح إسحاق والراجح الأول لأن أمر الذبح كان بميناء عندما مكة بلا خلاف بين العلماء وما روي قط أن إسحاق دخل تلك البلاد إنه كان صادق الوعد قال لم يعد أحدا شيئا إلا وفى به روي أنه وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه فأقام إسماعيل مكانه يومه وليلته حتى رجع إليه الرجل وقيل انتظره سنة قال ابن عطية وهو بعيد غير صحيح والأول أصح وكان رسولا قال إلى جرهم نبيا مخبرا عن الله عز وجل وكان يأمر أهله قومه وأمته بالصلاة والزكاة التي افترضها الله عليهم وكان عند ربهم مرضية صالحا زكيا لأنه قام بطاعته واذكر في الكتاب إدريس وهو جد أبي نوح واسمه حنوخ وهنا أثبته حنوخ وقال بحاء مهملة وقال في حنوخ وخنوخ وأخنوخ قال واسمه حنوخ بحاء مهملة ونون وواو وخاء معجمة وسمي إدريس لكثرة درسه الكتب وهو ابن يارد بن مهلائيل ابن قينان بن أنوش ابن شيث بن آدم عليه السلام وكان إدريس خياطا وهو أول من خط بالقلم وأول من خط الثيابة ولبس المخيط وكان من قبله يلبسون الجلود و من اتخذ السلاحة وقاتل الكفار وأول من نظر في علم الحساب وأدرك إدريس من حياة شيف جد جده عشرين سنة ولما صار له من العمر 365 سنة رفعه الله إلى السماء وكان قد نبأه الله تعالى وانكشفت له الأسرار السماوية ونزل عليه جبريل أربع مرات وله صحف منها مما ورد في هذه الصحف لا تروم أن تحيط بالله خبرة فإنه أعظم وأعلى أن تدركه فطن المخلوقين إلا من آثره أي من الأنبياء يعني إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا الجنة لأنه روية لأنه روية أنه أذيق الموت ساعة ثم أحيى ثم أدخل الجنة ولم يخرج منها وقيل رفع إلى السماء الرابعة وروية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كعب صعود صعد به ملك من الملائكة إلى السماء فلما صار في الرابعة قبض روحه واختلفوا في أنه حي في السماء ميت فقال قوم هو ميت وقال قوم هو حي وقالوا أربعة من الأنبياء في الأحياء اثنان في الأرض الخضر وإلياس والخضر وإلياس معروفن فيهم أخبار يعني في قضية الحياة حتى إن كانت غير ثابتة لكن المقصود أن هذا الكلام يعني من قال هذا القول على اعتبار أن الخضر وإلياس حيان قال واثنان في السماء إدريس وعيسى عليهم السلام. أولئك قال النبيون المذكورون من زكريا إلى إدريس الذين أنعم الله من زكريا من أول السورة إلى هنا إلى إدريس الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وقوله من ذرية آدم يريد إدريس ونوحا وممن حملنا مع نوح في السفينة يريد إبراهيم لأنه من ولد سامر نوح. لماذا لم يقل من ذرية آدم يذكر الجميع ممكن يذكر الجميع لكن هو يعني على هذه الطريقة في تفسير هذه الآية على يعني الفصل يعني وعلى اعتبار المغايرة بين المعطيات من ذرية آدم، فالذي خ خص يكون من ذرية آدم وليس داخل في من بعده، وممن حملنا مع نوح لن يكون لن يكون لأنه من حملنا مع نوح، فيقول إبراهيم باعتبار أنه من الذرية، ولا بيذكر ما بعده لأن من بعد سيدنا إبراهيم، من بعد سيدنا إبراهيم كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. قال من ذريات إبراهيم يريد إسماعيل وإسحق ويعقوب وإسرائيل يعني ومن ذريه إسرائيل لو يعقوب موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم من ذريته وممن هدينا واجتبينا أرشدنا واصطفين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية من خشية الله أخبرت تعالى أن الأنبياء كانوا يسجدون ويبكون لسماع آيات الله طرى حمزة والكسائي وبكية بكسري الباء والباقونة بضمها وهذا محل سجود بالاتفاق فتقد ذكر اختلاف الأئمة في سجود التلاوة وحكمه وسجود الشكر مستوى آخر صورة الأعراف وملخصه إنها كان صعيد شيئا مما ذكره قبل ذلك في سجود التلاوة وملخصه أنه كالصلاة اشترط له الطهارة واستقبال القبلة بالاتفاق ولا يسجد له في وقت نهي عند الثلاث مع أنه يذكر الاتفاق إختلاف الأربعة ماذا بالأربعة؟ ولا يسجد له في وقت نهي عند الثلاثة خلاف للشفاعي وأما حكمه فقال أبو حنيفة هو واجب على التالي والسامع سواء قصد السماع أو لم يقصد ويكبر ويسجد بلا رفع يد ثم يكبر ويرفع بلا تشهد ولا سلام وقال مالك هو فضيلة للقارئ وقاصد الاستماع ويكبر لخفضه ورفعه وليس له تسليم وقال الشافعي هو سنة للقارئ والمستمع والسامع وينوي ويكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوي بلا رفع ويسجد كسجدات الصلاة ويرفع مكبرا ويسلم من غير تشهد وقال أحمد هو سنة للقارئ والمستمع دون السامع وسجوده عن قيام أفضل ويكبر إذا سجد وإذا رفع والسلام ركن وتلزئ واحدة بلا تشهد وأما سجود تزج واحدة يقصد تسليمة وأما سجود الشكر فقال أبو حنيفة ومالك هو مكروه فاقتصر على الحمد والشكر باللسان وخالف أبو يوسف ومحمد وخالف أبو يوسف ومحمد أبو حنيفة فقال هي قربة يثاب فعلها فقال الشافعي وأحمد يسنو وحكمه عندهما كسجود التلاوة لكنه لا يفعل في الصلاة وقد وقع الكلام على ذلك بأتم من هذا آخر صورة الأعراف وذكروا اختلاف الأئمة في عدد السجدات ومكانها ونبه على كل شيء في محله فيما مضى من السجدات وسيأتي التنبيه على ما بقي منه في محل كل سجدة إن شاء الله تعالى فخلف من بعدهم أي من بعد الأنبياء المذكورين خلف وهم قوم سوء فالخلف بسكون اللام الطالح وبفتحها لو خلف الصالح والتلاوة بالأولى خلف والمراد بالخلف هنا أهل الكتابين والمجوس ومن لحق بهم أضعوا الصلاة المفروضة بتركها واتبعوا الشهوات ملاذ النفس المحرمة فسوف يلقون غيا فهواد في جهنم تستعيد أودية جهنم من حره أعده الله للزاني المصر عليه وشارب الخمرات المدمي عليها ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد الزور إلا من تاب من الشرك وآمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا أدى الفرائض فأولئك يدخلون الجنة قرأ نفرم بن عمر وحمزة والكسائي وخلفوا حفص عن عاصم يدخلون بفتح الياء وضم الخاء والباقون بضم الياء وفتح الخاء يدخلون ولا يظلمون شيئا لا ينقصون من أعمالهم شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي وعدهم بها وهي غائبة عنهم إنه كان وعده مأتيا آتيا لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي ما يلغى من الكلام ويؤثم إلا سلامة أي لكن سلاما بمعنى سلامة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيه قال طرفي النهار، ولا نهار ثم ولا ليل بل المراد مقدارهما تلك الجنة التي نورث نعطي من عباد لا من كان تقيا متقيا لله تعالى قرأ الويس عن يعقوب نورث بفتح الواوي وتشديد الرأ والباقون بالإسكان والتخفيف وما نتنزل إلا بأمر ربك هو قول جبريل عليه السلام لما استطاعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك لأن عبيد مأمورون لا نفعل شيئا إلا بإذن له ما بين أيدينا الأخرة وما خلفنا الدنيا وما بين ذلك وما بين النفختين وبينهما أربعون سنة وما كان ربك نسيا أي مما يلحق النسيان رب السماوات والأرض وما بينهما من الخلق فاعبده واستبر قال اصبر على أمره ونهيه واستبر لعبادته اصبر على أمره ونهيه هل تعلم له سمية أي شبيها ونظيرة قرأ أبو عمر لعبادته هل بإضغام الهائف الهاء واستبر لعبادته بإضغام الرأي في اللام بخلاف عنه في الثاني فستغ سميا هنا بشبيها ونظيرا غير سميا اللي في أول السورة لم نجعل له من قبل سمية اللي هو من يسمى باسمه والذي في أول السورة ما ذكره قول الجمهور والذي ذكروه هنا في هل تعلم له سمية شبيها ونظيرا قول الجمهور في هذه الآية وهذا في تلك قال وكان أبي بن خلف ينكر البعثة ففتت عظما وقال أنبعث بعد ما صرنا كذا فنزل ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا قالوا استهزاء, استهزاء وتكذيبا واختلف القراء في آئذا فقرأ ابن ذكويا عن ابن عامر بخلاف عنه إذا بهمزة واحدة على الخبر وقرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام فالكوفيون وهشام وروح وابن ذكوان بخلاف عنه يحققون الهمزتين والباقون يحققون الأولى ويسهلون الثانية ومنهم أبو جعفر وقالون أبو عمرو ويفصلون بينهما بألف واختلف عن هشام في الفصل مع تحقيق الهمزتين أولا يذكر الإنسان أن خلقناه المعنى يقول الإنسان سأخرج حيا بعد الموت ولا يتأمل خلقنا له من قبل أي قبل هذه الحالة ولم يكن شيئا فيستدل على أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة قرى نافع عصر بن عامر يذكر بتخفيف الذل والكاف مع ضم الكاف من الذكر وقرأ الباقون بتشديدهما وفتح الكاف قال من التذكر التفكر ثم أقصن بنفسه تعالى فقال لا لنحشرنهم أي الكفار والشياطين معهم لأن كل كافر يحشر مع شيطانه في سلسلة ثم لنحضرنهم حول جهنم قبل دخولهم إياها جثيا جمع جاث أي جاثين على الركب وهي قعدة الخائف الزليل على ركبتيه كالأسير ونحو لهول ذلك الوقت وضيق المكان ثم لننزعن لنخرجن من كل شيعة طائفة أيهم أشد على الرحمن عتيه. هي طائفة ثم ننزعن من كل شيعة هو باب يقدر الطائفة أيهو أشهد الرحمن عتية قال جرأة يبدأ بالأكثر جرما فالأكثر ثم الذين ينونهم الأعتى فالأعتى منهم ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا دخولا أي نحن أعلم بالذين هم أحق بالعذاب ودخول النار المعنى نحشرهم ثم نخرج الأعصى فالأعصى منهم ثم ندخل النار أولا أحقهم بها ثم أحقهم بها على قدر ذنوبهم قرأ حمزة والكسائي وحفصة عاصم جثية في الحرف المتقدم والآتي وعثيا وصليا بكسر أولهن والباقون بالضم جيثية وعثية وصولية وإن منكم أي وما منكم إلا وارده هو الضم في هذه الكلمات هو الأصل والكسر للإتباع جيثية ثم الاتباع الكسرة في الثالث وقال جيثية ونحن ذلك في سائر الكلمات وإن منكم أي وما منكم إلا واردها داخلها وأصل ورود الحضور ويطلق على الحضور والدخول قال فعليون بن عباس رضي الله عنهما يفسران الورود بالدخول لكنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم وعلى الكافرين نارا روي أنهم يمرون عليها لا يحسون بها لخمودها قال في الحديث تقول النار للمؤمن جزّ فقد أطفأ نورك نورك نورك لهبي جزّ فقد أطفأ نورك لهبي فإذا على تفسير الورود بالدخول وتفسيرها بالحضور يعني لا يحتاج إلى تفصيل أو توضيح وكلمة الورود وردت في القرآن بهذا المعنى وردت في القرآن بهذا المعنى. أنتم لها واردون هذي داخلون ولما ورد ماء مدين هذا حضر لا دخل هذا حضر هنا الورود جاءت على المعنين هنا بقى في تفسير الآية محتملة الاثنين. كان على ربك حتما مقضية قال حتم الأمر أوجبه أي لازما قضاه الله عليكم ثم ننجي الذين اتقوا الشركة قرأ الكسائي ويعقوب ننجي بإسكان النون الثانية مخففا والباقون بفتحه مشددا ونذر الظالمين فيها جثية على الركب تلخيصه ورودكم جهنم لا بد منه ثم نخلص المؤمناء منها ونترك, و... ونترك الكافر معذبا فيها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن وما بين الله فيه قال الذين كفروا يعني مشكي قريش النظر بن الحارث وأصحابه للذين آمنوا يعني فقراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة وكان المشكون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خير ثيابهم فقالوا للمؤمنين أي الفريقين خير مقامة منزلا ومسكنا قرى ابن كثير مقاما بضم الميم ظرف من قامة والباقون بفتحها مصدر من قامة مصدر ميمي وأحسن ندية قال مجلسا المعنى قال المشكون للمؤمنين احتقارا بهم أينا أطيب عيشا وأحسن مجلسا نحن أو أنتم فأجابهم الله تعالى فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن أمة هم أحسن أثاثا لباسا وأموالا ورئية قرأ أبو جعفر وقالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر ورية بتشديد الياء غير مهموز من الري بمعنى النعمة وقرأ الباقون بهمزة ساكنة بين الرائه ولياء رئية هو المنظر والهيئة قال وزيا بالمعجم من الزينة والتلاوة بالأول والثاني التلاوة بالأول اللي هو وريا ورئية لا بأزاي قل من كان في الضلاله أي الكفر فليمدد له الرحمن مدة قال هذا أمر بمعنى الخبر أن يمهلوا في غيه حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذابة في الدنيا بأن ينصر الله المسلمين عليهم فيعذبهم بالقتل والأسر وإما الساعة يعني القيامة فيصيرون إلى النار فسيعلمون سوين فسر العذاب بما يكون في الدنيا لأنه ذكر في مقابله تذكرت الساعة في مقابله إما العذاب إما الساعة فسر العذاب بما يكون في الدنيا والساعة بما يكون في القیامة الساعة هي القیامة معروف فسيعلمون من هو شر مكانا منزلا إذا صاروا في النار وأضعف جندا عددا وقوة إذا نصر الله المسلمين ويزيد الله الذين اهتدوا آمنوا بالإيمان هنا أمنا إيمان ورشدا والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة من الذكر وغيره خير عند ربك ثوابا وخير مرد عاقبا ونزل في من سخر بالبعث وهو العص وائل السهمي قال بن الأرد كان لي على العص نوائل دين فتقاضيته فقال لا والله حتى تكفر بمحمد قلت والله لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا ميت ثم بعثت فسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك فإنكم تزعمون أن في الجنة ذابا وفض استهزاء واستخفاف فنزل قوله تعالى افرأيت الذي كفر بايتنا وقال لا اوتى يمنا مالا وولدا قرأ حمزه والكسائي وولد بضم الواو وإسكان اللام في هذا الحرف وفي الثلاثة الآتية جمع ولد كأسد وأسد وقيل بالفتح الابن والابنة وبالضم الا يعني هذا قول من يفرق بين الولد والولد وقرأ الباقون بفتح الواوي واللام فيهن ولد اطلع الغيبة أي نظر في اللوح المحفوظ أم اتخذ عند الرحمن عهد أي عهد إليه أنه يعطيه ذلك أو عهد إليه عهد الله إليه أنه يعطيه ذلك كلا رد عليه يعني أنه مخطئ فيما تصوره لنفسه سنكتب ما يقوله سنحفظ عليه قوله فنجازي عليه ونمد له من العذاب مدى نزيده عذابا فوق عذابه ونرثه ما يقوله أي نهلكه ونورث ماله وولده غيره ويأتينا فرد بلا أهل ولا مال واتخذوا يعني مشيك قريش من دون الله آلهة أصناما يعبدونها ليكونوا لهم عزة ليعتزوا بهم كلا تفسيرها كالتي تقدمت سيكفرون بعبادتهم رد على ما سبق كلا فيها رد على ما سبق بعبادتهم أي ستجحد الآلهة عبادة المشيكين ويكونون عليهم على المشركين ضد أي ضد العز وهو الذل ثم عجب تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم منهم بقوله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين قال سلطناهم على الكافرين تأزهم أزة تزعجهم إزعاجا وتسوقهم إلى المعاصي بسرعة وأصل الأزة الحركة مع صوت المتصل من أزيز القدري غليانها ثم سلاه بقوله فلا تعجل عليهم بطلب العذاب قبل حينه إنما نعد لهم أنفاسهم وأعمارهم وأعمالهم ليستوفوا آجالهم عدى فلا يزادون عليها ولا ينقصون منها يوم أي وذكر يا محمد يوم صلى الله عليه وسلم نحشر المتقين نجمعهم من قبورهم إلى الرحمن وفدا ركبانا جمع وافد ونسوق المجرمين إلى جهنم وارد جمع وارد فيساقون رجاله عطاشا أو رجالة عطاشا قد تقطعت علاقهم من العطش لا يملكون الشفاعه اي لا يشفع ثم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا توحيدا وايمانا المعنى لا يشفع إلا المؤمن المأمور بالشفاعة المأذون له فيها ولا يشفع إلا لمن أذن له أن يشفع فيه وروي أن أهل العلم والفضل والصلاح يشفعون فيشفعون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني يهود والنصارى من زعم أن الملائكة بنات الله لقد جئتم شيئا إد منقرا عظيما تكاد السماوات قرأ نافع والكسائي يكاد بلياء على التذكير لتقدم الفعل وقرأ الباقون بالتائي على التأنيف لتأنيف السماوات يتفطرنا، قرأ نافع أبو جعفر بن كثير والكسائي وحفص العاصم بالتائي وفتح الطائي مشددة من التفطر وقرأ الباقون بالنون وكسر الطائي مخففة من الانفطار ينفطرنا، ومعناهما واحد أي يتشقخن منه أي من قولهم الكفرة وتنشق الأرض أي تنخسف وتخر الجبال هدى أي سقوطا من سماع قولهم أن دعوا يعني لأن جعلوا للرحمن ولدا ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد فقال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا المعنى لا يتأتى له تعالى لا يتأتى له تعالى اتخاذ الولد لأن اتخاذ الولد إنما يكون لحاجة ومجانسة والله تعالى منزه عن ذلك لامتناعهما في حقه سبحانه إن كل من في السماوات والأرض أي ما منهم إلا آث الرحمن يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا قال واستدل بعض العلماء على أن الولد يعتق على والده إذا ملكه بأي وجه من وجوه الملك, أو من وجوه الملك وأن الولد لا يكون عبدا بقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا إلى قوله السماوات والأرض إلا أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يقول وقد اتفق لئمة إن السطرت في مسألة فقهية وقد اتفق لئمة على أن من ملك والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا فإنهم يعتقون عليه بملكه لهم وأن ولاءهم له واختلفوا فيما عدى الوالدين والمولودين فقال أبو حنيفة وأحمد كل ذي رحم محرم منه إذا ملكه كل ذي رحم محرم منه إذا ملكه وعتق عليه وله ولائه وقال مالك في المشهور عنه يعتق عليه الوالدون والمولودون من علو وسفي والإخوة والأخوات من كل جهة فقط دون أولادهم وقال الشافعي لا يعتق إلا عمود النسب من علو وسفل فقط لقد أحصاهم وعدهم عدة قال علمهم كلهم فلا يخفى عليه أحد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال وحيدا من ماله وولده والكل اسم لجملة مرعية عن أجزاء محصورة وكلمة كل عام تقتضي عموم الأسماء والإحاطة على سبيل الانفراد وكلمة كلما تقتضي عموم الأفعال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى محبة فإنما يسرناه سهلنا القرآن بلسانك بلغتك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتبشر به المتقين أي المؤمنين قرى حمزة لتبشر بفتح التاء وتخفيف الشين وضمها من البشر وهو البشرى والبشارة والبقون بضم التاء وتشديد الشين الم... مكسورة منبشر المضعف على التكثير وتنذر به قوم اللد جمع ألد وهو الشديد القصومة وكما هلكنا قبلهم من قرن أم هل تحس أي ترى منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة قال صوتا خفيا طبعا ده معنا معنى النفي الاستفام هنا والله أعلم إذن نكون تعينا الفضل الله من قراءة تفسير سورة مريم أخونا سأل السؤال لسه موجود معنا اللي سأل السؤال أثناء المجلس طيب نكتفي بهذا القدر ونشرع المرة القادرة بإذن الله تعالى في تفسير صورة طه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبو